اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار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 وما قسمت فيا من سوء وبلاء وشر وداء فاصرفه عنا وعن المسلمين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك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 إلا أعنتنا على قضاءها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولا يضرهم مع توحيدهم وعفوك ورحمتك شيئا اللهم هذا رجاؤنا اللهم هذا ظننا اللهم فاغفر لنا واغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وَسِعمُد خَلَهُم وَغْصِلهُمْ بِالمغِ وَالثَلْجِ وَالبَعد وَنَقِّهِم مِنَ الُّنُوا بِالْخَطياَا كَمَا يُنَقَّ الثثَوْبُ اللَ بِيَضُ مِنَ الدََّّس وَرحمنَ اللهَّهُم م بَِرحْمَتِكَ إِذا صِرن إِلَ مَا صَارُ إلَْ تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم آنس وحشتنا في القبور وآمنا يوم العرض والنشور يا عزيز يا غفور إلهنا إلهنا عز جارك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 اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اشف مرضى الصرطان اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم يا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم